بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس دخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا